وَإِذَا رَأَى كُلَّ وَيْنَكَ فَأُولَئِكَ إِلَّا هُذُون أَهَاذَا الَّذِي يُنْكِرُونَ آلِهَتًا كُبْ أَنَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِن عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ انتم صادقين لهو يعلم الذين كفروا روحينا لا يكفوننا أَلَا أُمِ يفرون بَلْ تَأْتِين بِغَتَّتًا فَتَبَغْتُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدّ دغن غن غب يو وون ولقد است ذي ابرسل من قبلك فحق بالذي نسخر منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار منه من بل قوم أَمْلَغُ أَلِهَ انْتُمْ تَمْنَعُونَ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا أَنْفُسِ وَلَا مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرِ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ أظن قصوا أميد أطرافها